Oh. إلا الله ولا إلهة إلا الله لا إلهة إلا الله ما لنا رب سوا لا إلهة إلا الله لا إلهة إلا الله ما لنا رب سوا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي من رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله Bunsiwa. Oh. Oh. Oh.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 ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا الله لا اله الا الله الله ما لنا رب سواه